يا حي من روح القصيد الضاب ترهل بطيب ذيابه تحيابه والثاب للعليا وهذا محمد ودبي مثله للعلا والثاب كوب سلامي نسيت يا حي من روح القصيد الضاب ترهل بطيب ذيابه تحيابه والثاب للعليا وهذا محمد ودبي مثل أهل العلا والتابة سيف الرجال ودرعهم والرامي اللي حصون المري له ترماة عرش المرايل اللي نصاه محمد يحتلهم أبوابه المحرابه عرش المرايل اللي نصاه محمد يحتلهم أبوابه المحرابه ودبي تضوي الدرب في مسراها ايدين هادو مد هرغلابه غنت بهلنجاد عرضه وسامر والعز صارت في وسيع أبوابه لأن فيها معدن إنساني لا ذهب لا به يتشابه فيها براشد, فيها, فيها براشد نعم منه فيها المعدن اللي دولته ترقابه فيها براشد نعم منه فيها المعدن اللي دولته ترقابه قدره على روس الجبال الشمخ قبل الجباهم محمد عزيز الشام راعي الطولة هامت شموخ العز راس اللابة محمد اللي ليه وقف في محفل سعر الذهب يرخص ويغلى ترابه محمد اللي ليه وقف في محفل سعر الذهب يرخص ويغلط رابة ما عاد دون المجد ركب محمد ما دام مركاب البعيد ركابه راشد أبوه ومخوله من زايد الكوك بين القمتين أنسابة ما دون المجد ركب محمد ما دام مركاض البعيد ركابه راشد أبوه ومخوله من زايد الكوك بين القمتين أنسابة صقر الهداد محمد المكتوم يعينه تشوف ويشبعه مخلابة أهدافه أبعد لا كالنهر ما نظراته ابن الشابة أهدافها بعد من حدود بلاده كالنهر ما نظراته ابن الشابة رائد فضاء الطاقة الفكرية عكس اتجاه الأرض سبر أهدافه للنجم والنجم البعيد قرب له من خطوة ترد اندفاع الشابة كل حاكم له في التريا ثابت يتبع فقال ودبي هدت طيرها الحمداني اللي من رعاه الخشوم خضابة ودبي هدت طيرها الحمداني اللي من رعاه الخشوم خضابة حمدان ما حد الشباب عقله شباب شبابا زاحف الشيابه لا من هدى بحر الهدى من فمه تهيبت سفن البحر كرسابة لا من هدر بحر الهدى من همه تهيبت سفن البحر ترسابه رأي الصفات الحرة المتدّة جنحانها من مشرقين أهضابه سلام من راس إلى راس محمد أبو الصدور الجارح الخلابة المعدن اللي دولة في دولة يرفض معادنها بذيب حسابه.